وَإِذا خَذْن م تَاقَكُم لا تَشْفِثُونَ بِمَا أَكُمْ وَلا تُفِْدُونَ أَن فُسَكُم مِنذرِكُمْثُ أَفَرَرتُم ثمَُّ أَفََرتُم وَأَتُم تَشْحَدُون ثمَُّ أَتُمَا يَقتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وإن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 وَيَوْمَ القِيامَةِ ي رَدّونَ إِلَ أَشَدّ العذاد وَمَ اللهَّ بِغافِنَّ مَا يَعْمَنُ أُلائِكَ الذي نَشْتَرَ الحَيةَ الدُّ بِلَ خِرَةِ فَلَا يُقََّّفُ عَنُون ل ذَابُ وَلَا وَْصَرونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَتُكَذِّبُونَ بِمَا جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِمَا لَا تَهْوَىٰ سوكم مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تنقتلون وقالوا قلوبنا غُلب بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون